بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خدای بخشند مهربان يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم اي خلقينه لپروردگار شان بترسنو خوتان لخشمي بپاريزن زن کبراستی زویل لرزی قیامتو کو البونی بونوار کار ساتش ازور جوریو روداوی چی سام ناکه. يوم ترونها تذهل كل مضعة عم ما ارضعت و تضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترنّس سكارا وماهم بسكارا وماهم بسكارا ولكن عذاب الله شديد. لو رجدا ككار شير هموسك برودوجان اتش کوربالکیدادنت خالشیدبینید و کو سرخوشن لراسیدا سرخوش جنین بلکو و سمناکو سریلی شیواندون وامن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ویتبع کل اندې له خلچې د بنید ببه هیڅ ځانستو ځانیا لريک دربارې ګورې او مجادله وکنو باسو خواز دکنو شو همو شیطانې چی یا خیو سرکش دکون کوچی بعلی انه من تولاه فانه یضل فانه یضله و یهدیه ال اعداب السعير لصر شيطان بريار دراوا بيغمان او شويني بكويتو بجوي بكاد او براسي قم رايداكاتو ريغيبو خوش دكات تا بروس زاي دو زخ بيباد يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فان فان خلقناكم من طين ثم من قطفه ثم من علقه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى 129. ونخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَ الْمَا أَهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِیجِ أي خلچینه، اگر ایوک گمانتان لزندو بونه و حیاء اوچاک بزانن که ایم سرطا ایو من لخاک و لو دروس کردوا لواو دوان بيدابون پاشان نطفش دبیتا خوح الواسرگ لناو مندالدانده لوو دوا دبیتا گشت پاره چی تواو سرو سیمادار یا نتواو همومشتاند دهنین و یادتان تابوتان رونبکین و کئیما آوائه و من درست کرد و دو باره لامان کرنوشتان لا من آسانه اوشی بمانوید لا مندالدان کند ده تا دکین تاکات چی دیاری کرو لوو دوا بساوای و ببسوچی درتان دهنین لسکی دایکتان دوایی بو اوی جورب بنو بگن او پریه زتوان آتن آتن دم رندرد بگنجی هشتان دگرند رته و بو پرپوترینی تمنکان بو اوی هیچ تیگ نزنه دوای اوی جاران دیزانی بالجی تریش لسر زندوبن و اویا که ای انسان تو زویش دبینید وش کوب جای که یک آبی باران من به تو دلار زیت تو تو و کان چکرده کنو رگود لهم مزور گجو جیاو گلو گلزار چیزوان جود در وینت. الله هو الحق و يحيي یحی الموت و على وأنه على كل شيء قدير أمشانيك باسكران بو أويك دلنيابن هر خدا زاتي شي راسته بیگمان هر آویش با سعی مردوان زندود کاتوو براستی او پروردگاره دصلا تی بسر هموش تقداهه. وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. بیگمان قیامتیش هر برپاد بیتو پیش دیتو هیچ گمانی تدانیو براستی او خدا گوردان دیان ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هندق لخلشهن مجادله درباری ذاتی خدا و صفات پیروزکان دور و زانستو زانیاریو بوچونو کتابو سرچاویچی رونو آشكرا. ثاني يعط فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونديقهم يوم القيامة عذاب الحريق هندق لو جورك صانا رو ورد جريت شان هلدت في زكاد تا خويو خلشي للريبازي خدا ور او جور کسان هر دنیا در رسواي و خجالت و سر شور دانگري توها، لروجي قيامت جدا، سزايش تنه ري بما قدّمت يدك و الله ليس بظلام للعبيد. او سپيد وترد، امسر نجامد دسپيش كري خوات توشدهات ومن الناس من يعبد الله على وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ على بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسرت دنيا والآخرة ذلك عَلَى الخسران المبين. ان دیگر لخالشی هیا تن هال لیک حالت دار خدا پرستیده کرد. ایش او بدلي او بيت. خير و خوشي بود خو اگر توشي تاقي کرناويه سواري سريع خويد به تو هل دگرته وا. آب و حالتاي دنيا و قيامت لداس خويد داتو هر دلایو هر آواش خسارد مندو زرر مندي رونو آشکرا. ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد او جورك سناها ناو هار لك سيكد كن خدا يا خد پنا بو كسيك دبن نظرون نقازانجي پيدگينيت او حالته قم رايو سر لي شيوا بي شي زور نابجي ودورا لمن ضده أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير نفامانها نوهاوار لك سيكدکن كزرالي زيادر ونزيكتر اللقازان جي اي كتن دي يا رو يا وروهاو دمشي نارسنو خرابيان إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجری من تحت هالانهار این الله یفعال ما یورید براستی خدا او کسان ایمانو باور یانه ناوکارو کرده و چاککانین انجام داوا دخات باخکانی بهشتو چند دهار رو بار بشیر درخت کانی دا درواد بگمان خدای گوره هرشتی چی بوید انجامی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 او که سیواده زانیت و گمان دبد که خدا هر چی سری نه خاطو پشتوان لنکد نه دنیا د ان لقیامت دا دبا پته یک ببرزی وهل بواسط ملي پیادا بکات ان جا بی برتو خو بخنچنات یاخد کسک و گمان که هر چیز خدا پیغمبرو پی امک سر نه خاط لدنیا او لقیامت دا با برآ بهنید با آینه چی آسمانی پاشان پاش گذب تو با تمام شب او پلان و فیل و نقشهای رقوقی نو بغضی لادبات. وان کذالک انزلناه آیات بیناتی وان الله یهدي می‌یورید. ابو شیوا قرآن من دبزندوا که آیات کانی هم می‌رونو آشکران. براست خدا هر کسی چی بوید شایست بید بم قرآن هدایتی دادات إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارا والمجوس والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ براسي اواني ايمانو باور یانه ناوو اوانشي كبونت جو لقل سابع اکان دا كفرشت پرست یا استيرا پرستنو گاورا کانو اگر پرستا کانو اواني كهاوليان بو خدا بریار داوا بگمان خدای گاورا لروشي قیامت داد جایان دکات اولا يکترو بریاری خويد داد لسريان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 هيا ندبيني و ندبستوه که براستي هرکسو هرچيه لأسمانه كانو زويدا سوشده بو خدا دبن هروها خورو مانگو از تيرو تشاکانو درختو مالاتو زورق لخلچي زوره چيش خوش شایستي سزاو طوله کردوه جا اوه خدا قدرو رزي بششنه تو رسواي بکاد اوه هیچ رز لنره چين نيا خدا اوه بياويت دای کاد هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم امانات دودا سيدش بيكن ايمان دارانو بباوران كرديانات چشل باري پروردگاريانوا لذاتو صفاتو قزاو قدريو هتادواي جوانان که بیاورن پارت پوشاق لاقر برابر با لایان آویزور لکل لسریان و ذکریت بسریانده لدرن جامی سر سختی و سرکشیانده. ما في بطونهم والجلود او آوا لکلا هرچیلنا و سکیانده هیا بپیست کان و ولهم مقامع من حديد قرزيج لآصن باپيا مالين لدانيان آما دكراوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيد فيها, فيها وذوقوا عذاب الحريق هر که هول بدن و بیان وید خویان رزگار بکنو لوس زای هلبین باقام تیو ته هلدان دگرند ریان و نابیو پیان دو سوتانو آگر. این الله يدخل الذين آمنوا و الصالحات جنات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ بَرَاسِي خُدَا او کسانی کبا و ریانه ناو و کردو اچه که کانیان انجام داو دخاتن نو باخه کانی بهشتاو کچندها رو بار بجه درخت کانی داو ببردم کشک کانی دا جاری و روانا دستیان درازین با بازنی آلتون و مرواری لشیوی سعاتی دستو هر جور دا که حزیل بکن، پوشا لو بهشتا دا او رشمی جوانو نایابو همه رنگا و إلى الطيب من القول و إلى صراط الحميد أو بختورانا رينمو يكراون بو غفتاري جوانو پسند هروها پشتر رينمو يكراون بو ربازي أو پروردغاري کشایستي شكرو سپاسا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 بیگمان آوانی کبی باور بونو دجاییت ریبازی خدا بجورهاش یه ودکنو نایلا نخلچی روب کاتم مزجویی حرام کبریارمان داره با همو خالچی بید تون یکا با آوانی کل یا آوانی لشونانی ترو بایدشن جا وی یا خی بونو لادان و استنبکات اوست زاییشی با آزاری و اذ بو و ابراهیم من کان ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين وطهير البيت للطائفين والقائمين والبكع السجود أيحي پیغمبر بياد بياض بينكائك شواني كعب من دياري كربو إبراهيم دوی تا وابونی فرمانمان پیدا که هی جور ها ولیکم بوب ریار ندیتو بیکاب بنکی یک خدا ناسی و مالی من پاک بکرو بو اوانی بدوری دا د سوره نوا یان لکرنوش و سجده بر دندن وان الناس بالحج یاتوک رجالا وعلا کل ضامر یاتین من کل فج عميق زبان جی خالچیب که جار بابن به حد آوانش بپیاد دین بدم بن جواز کتوا یا بسواری اوشترانی ک دوریم و کلا وازی کردنو لهمو ریجی چی و هر دین. ليشهدونا نفع لهم اسم الله في ايام معلمات العلا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير باواي سودو كلشي ما نبي معنوي بدزبهنو ببينو يادي خداش بکنو ناوي بيروزي بردوام لسرزاريان بيت لروجان جدياري كرودا كالروجاني عرفو زجني قربانا تكبيري لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لحجدا الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لاروجانيت تزجندا فراموجنكن هرواهان ناوي خدا بسم الله بكن لكاتي سربريني او مالاتانا دا كبهما بخشيون او سا لغوشتكي بخونو بشي هجارو ندارانشي لعبدا ثم اليقضو تفثهم واليوفو نذورهم واليطوفو بالبيت العتيق لو اودوا با تلكو آرقو موني نوك لخويا دور بخنوا احرام بشيانن هروها وفابكن با نزركان يانو جيب جيبكنو بدوري مالي ديرينو بنرخي خدا كعبدا با طوافبكن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبو الرجس من الأوثان واجتنبو قول الزور حج اوابو كباسكرا جاءوهي كسنورکاني خدا بپا ريزيتو بگورد داين بنيتو ريزيلة بگريت بگومانا وطشاكتر اللاي پر وردگاري بپا داشت نيا گوشتی مرو بزنو گاو وشتر بوتان حلالا جگل لواني کبسرتان دا دخوان ريتو وقدغ كراوا جالب رأوا خودان لپرسنی بتن آ پختو بین ارقاکان بپاریزن هروها لگفتاری دروغ سیحل بست راو خودان دور بگرند. حُنَفَاءٌ لِلَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الْطَيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ هول بدن هميشا شوين راسي بكونو ملك هجب بوحق <تصفيق> حق لبرخاتر خدا نكن هيت شريكو هاول ايتي بو بريار بدن جاءوي هاولو شريك بو خدا بريار بداد وكو اووايا اول وایه ل آسمان و بر ببیتو بداتو پارت شپارت بكاد بکاد یا خود رش باهی چی بهیز بی فرنی تو بی قول. ذالک و می وعظم شعایر الله فا من مِن تقو القلوب بوشی که حج باسكرا پیوسته انجام بدید. جاوی ریس دادانید بو دروشو برنامهکانی خدا او نشانهی پارسکاریو له خدا ترسانی دلاکانه لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق بو تنهای چندها سود ورگرن لو مالاتی دانرا و بو قربانی تا کاتی دیاری کراو کروجانی دجنی قربانا لو ودوا شويني سربرينيان برينيان بروا مال الديرين كي خداي قوريا ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله علا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين بوهر أمتك لا امتان بيشو ريو شوانو برنامجمان بودانا داناون بو خدا پرستي وقرباني تاناوي خدا برن لكاتي سربريني مالا تكاند خدا ايوا خدا يشي تاكو تنهايا همتان تسليم ملكتي اوبن مجدش بدا بابن دم فرمان وفرمان بردارو ظل كان الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومن ومن رزقناهم ينفقون اواني كاتيقناوي خدا برا يا باسي ده صلاة و رحمة و ذات و صفاتي كرا دلکانيان داد اصلحيتو تزوي پيادا ديد اواني خوگرو آرام گرن بر او ناخوشان و كتوشيان دبيد اواني كنوية جاكانيان بصاة شي انجام ددن و لو رسق و روزي كا فيمان بخشيوين دبخشن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 كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وما صبرني قربانية دابس كارمان بريار دواء كهندك بن لدروش مكاني خدا كلكاتي حج وذجن قربان دا أنجم ددرت بجمان خير زوري تداي بوتان بازاري كرينو فروشن دزولينتو أجران تير دبن لجشت بعد زوري قيمة إيش مسوعر دكاد دنوي خدا ببن لكاتي سربريني دا بلين بسم الله الله أكبر كاتيك آمد کرون و ريس کرون بو سربرين جاكاتيك سربرانو جانيان تيادان نمو پاک کرانو پارچا پارچا کران لين بخونو بشي هجارانو سوال کراني لبدن آبو شيوه ايما مالات بو ايو الرام هنا و بو اوي سپاسي خدا بكن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن, ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين دلنيابن هر جيز قوشتك وخوينكي بخدا ناقات بلکو تقوى و پارسکاري ايوه بودگاتو حسابي بوده کاد ابو شوية دبينن بچاوی خوتان مالاتي بو ايوه الرامه نوا تالكاتي سربرينده الله اكبر بلينو قدري پروردگاري گو ربزانن که هدایت داونو مجدش بدا بچاک کارانو خير خوازان ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور بيكمان خدا كاد لوانيك ايمانو با وريان هناوا براستي خدا هم مخيانتکار و کافر ببا وريچي أدن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير مولاد دراوا بو إيمان داراني اي شريان پيه دجيرن كا بزنگنو برهلستي بكن تنك براستي استم لكراون خدا دسالاتي هيكا سريان بخاتو سركوتينيان پيه ببخشيت الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت له دمت صومع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولا ينصرنا الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز. أوانيك بنا حق <تصفيق> لولاتي أن درب دركان تنهاتا وانين أبو كدانود برواد جارمان الله يا خو اگر خدا خالچی نه ده و حق دجی بتال نوستید هر چی شویني پرسی جولکاو گاور هه خلوت گو کلیسا او کنيسا اره همز گوتکانیش کناوی خدا زور تی دا هم هموی کاول دکرید سوین بیت به گومان خدا او کس سر دخات کپش جيري ا اينو برنامه کيدكاتو هولي سرخص ني دداد براستي خدا زور به زو بالا دسته الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأأنتوا الزكاة أقاموا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. او انیک اگر پای دارمان کردن ل زویدا نو یجو مکانی بچا چراد گرن زکات فرمان بچا کدکن قد غل خرا بدکن سرنجامی همو کاری چیش هر بولای خداد اگر رت هوا و ان یکذب ک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود اگر خدانا نسان بر روابت اوناکنو بدرود دسانن ابا نیابه کپیش اوان هوزي نوح وعادو ثمود پیغمبركاني خوين بدروزاني وو بالرويان بيانه كردون وقوم ابراهيم وقوم لوط هوزي ابراهيم هوزي لوطش بالرويان بي پیغمبركاني خوين نكردو واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فَكَيْفَ كَانَ نكير؟ الوهد دانشواني مدين بالرويان بالشعيب نكرت موساش بروايب ينكره بدروزان را منيش مولتي كافرانم داد تاماويك ويك دوا هم ميانم قرد يترونو عاشكرايا كتولو خشمو خينمتون بو فكأي مدين طريئة أهلَكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبيئم معطلته وقصر مشيد. تندها الشارو شاروز كمان لنا برد لك اتجدا دانشت وانيش تمكاربون وتابعينيت خانو بركانيا بصر يكدات تبيوا. بيري آوي لكار خراو كوشكو تلاري برزو بلند زورشمان بطوليه اشتوو بخاوان ماوتو كبلغيا لسرخش موقيني خدا ليان أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آدان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور هل أنهم بصر زويدان نرويشتون بدلودرونيشي هو شعر وطبيريق بكنوا كوان خلكاني رابردو او شعران بوكاول کران چه امي دروس کردوا أهمانز لجيان تيا يعان خاوني جوه بيستن نبون بصر حتا كان يعان ببيستنوليشي بدنوا چاو نبیت چاو نشیر بو بید، بالکو آدلانه شیر دبن، کوآن لسینه نا و رج لجن آدنوا. بالعذاب، ویستعجلونک بالعذاب ولي الله وعده، وینن يومن عين ربك كالف سنه مما تعدون خدانا نسان فل دكن كاوسزا يزو يا خان بي بغريت بيغمان هرجيس خدا لا بلاني خويلانا داد لا سردا خوازين فمان باشو بيشينا احد چونك كاتو زمان با يخي نيل لاي خدا براسي روجي او باروردغارد وكو هزار سال وايا لويكد يجميرن وكاين ضر يتي امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والى المصير <تصفيق>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 جاوانی و باوریان هنو و کارو کرده و چاککانین انجام داو لی خوشبون و روزی بنرخو فراوان بایان آماده و الَّذِينَ سَعَوْ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ او کسانشی هول دادن بر بس دابنین لبردم آیتو فرمان کانی امدا، لکا داد دستو سانن أَوَأَنَّ نَشْتَجِئَنَّ نَادُوا زَخَن وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أميته لينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم اي محمد بيشتو هيش بيخبري شي بيام دارو بيام من روانا نكردو اواتي نخواست بيت باباورهناني قومك بلا مكاتك اواتي خواستوا شيطان اوي بفرصت زانيوا شتينا بجيتك الباواتك يكردو إنجا خداش في رياي كوتوو أو أي شيطان فريداوة النو آواتكي وصريو يتيوه لو دعا خداي قورا آية برنامك خويتس باو دامز رو كردوا خدا خويتسان أو دانايا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ خداي قورا بويا او د صلاة داوه بشيطان تا او خطر و خيال واسوسعي شيطان فريددات النو آواتي بغمبرانوا ببئت هوي سزاو تاقي کرنوا بو اواني لدلو درونيان دان نخوشي دو رويو ناپاچي هايو و اوانشي كبران بر آييني خدا دل رقن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 بو اوش اوانای زانستو زانیارین پی بخشراوه دل نیا بنو بزانن کبی گمان ام قرانا حقیقت راستو لا لا ينبر ورگالی تو وا ای محمد روان انجاب روا بتوی پی دهن نو دل کان بو خدا بی خدا هدایت در اوانیا کبا ورین هناوا بو ري گوري باز راستو درست ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. بردوام أوانيك بباورن درباري قرآن لشكو جماندان هتاكتو برقيامد برباد بيت ياخد تاء أو كسزاو آزار لروجه چي بخير دا يخيان پيدا گريت الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم او روجه پاشايت يو دا صلاة تنها با دست خدايو فرمان روائي لنوانيان دادا كات جوانی که باوریان هناآو کارو کرده و چاک کانیان انجام داده، لشندها باقی پرلا نازونی عمته کندن. و الذين كفروا و كذبوا بآياتنا، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عذابٌ مُهين. ونشی که باور بنو آیت فرمان کانی امین بدروزانی و آوانا.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 او نشی کل بر رزامان دی خداو لپناوی سرخست نی ری بازکی آودا لو کرد لواود وا کشورانو شهید کران یا خود مردن سوين بید بيغمان خدا لرزق هو روزي چاق بهره وریان دکاد خدا هر خوی چاقترین رزق هو روزي بخشه. لا يدخلنهم دخالي ارضونه و الله لعلم الحليم سؤن بید خداي جورا او جورا كسان دخات سؤن يكوا ك زور پي رازي و خوش خدا زنای بهولو نيتو چاكيانو خوگرا زور پلانا كرد لتوالسندن دا. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله ان الله العفو غفور اواب ریاردادی خدا بو هر کس یک تولب کار لاستمکار به اندازه‌ای اویکاستملی کرا لو ودوا د زریجیب و وسرو استملی بکرید او بیگمان خدا سری دخد بسره واستمکار ده براستی خدا زو چاو پوشیده کاتو له خوشبو لو کسانی واز لاستم دهنن یا خد توانی تولس دنیا نهیو چاو پوشیده کن ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير اوستر كوتنا بهي او ويا كبراسي خداي غور ذاتك او وانا يا شوتي هلتشيشي روش دكاتو روشتي هلتشيشي شودكات براستي خدا بيسلوا بنايا بهالسو كوتوق سوقفتار بندكاني ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير أو بيستنوبيني نشبهوي أوياتس كبراسطي هر خدا خوي حق راستا أو أو, أو, أو, هر أو, أو خدايا بلندو برزو مزنو قوريا. ألم تر أن الله زل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضره إن الله لطيف خبير. آیا نتبینی و که براستی خدا بارانی لعاسمان و باران دو و زوی زور پی سوز دبید براستی خدا ورد و بسوز و دلو وان و آگایا له ما فی السماوات و ما فی الار و این الله لهو الغنی الحمید هرچی لعاسمان کندای و هرچی لزوی دای هموی و ذات خواه و نیانا براسي هر خدا خوي دوله مندوب ينيازو هر خوي شايسته يصفاس واستايشه الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض والفلک تجري والفلک تجري في البحر بمره ويمسك السماء ان تقع على الارض ويمسك السماء أنقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف الرحيم آيا بتشاوي خود ندبني واتون خود اي جورة هرشي لزوي ده هي بوئي اروها كشتيكاني كلدريا كاندا درواد بفرماني او زاتا اسمانيش راجير دكاد لوي كبكويت بسر زويده مغربويستو فرمان خوي براستي خدا بوخلشي زور بسوزو مهربانو لي خوش بو بخشنده الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكانفور روزات الجاني بي بخشيون لو ودوا او دتهان مرينات باشان زين دوتهان دكاتوا لقلم هموشتان دا زربي خالشي صبلو بد نماكا لكل امه جعلنا من سكنهم ناسك فلا ينازعنك في الامر ودع الى ربك إِنَّكَ لَعَلَى هُدَم مُسْتَقِيمُ بو هر ملت ایک برنامه و پروگرامه کمان دیاری کردوا پی رویده کنو لساری دارون بجواره کاتو شوینو بارو دوخیان ام برنامه اشمان ناردوا بو هتا هتا ای كواتا باخاون آي نکانی تر نیکنه چشو آجاوان لگلت دا لباره ام آي نو محمد بردوان بانگوازی خلچیب کا بولای پروردگارد چون که براستی تو لسر ریگو و هدایتی چی راستو دروستید و این جادلو کفق لله اعلم بما تعملون خو اگر مجادلت لگلده بکن او تو مجادل مکه بلکو بله خدا خوی چاک زانایا باو کارو کردوانی که انجامی ددن الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون.الرخدة خوي للرجيق يا مدد دا وريده كاد لنا وانتان دا لسر وش ثاني كأوتش شو زيا وازيتان لسر راست كان بتواوي دردكهيت. أَلَمْ تعلم أَنَّ الله يعلم ما في السماء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذلك في كتاب إِنَّ ذلك على الله يسير أي هوشمنت ما زاني وكبراسي خدا اجاو زانايا بهرتشي لاسمنو زميدا هيو هم اوشتاني كديك هن لكتابو دوسي لوح المحفوظ دا توما بَرَاسْتِي أُوكَارَا بُو خُدَا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ علم وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ مشريكوا هالگران لجياتي خدا پرستيش تک د پرستن كه خدا هج بلغيشي روانا نكرد ولا سري كار رواي بپرسنو خوشيان هج زانيار يچند دربر ني استم كارانيج هج ژرا پشتيوانه چان ني تعلق يا مد فرييان بكويت واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر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 کاتک کایتکانی ای مبرونی و آجکرایی بسريان داد ريتوا لروخساری آندا کبی باورن بیزاری و طالی و گرجی بدي دکید. بجورک برن سروانی کایتکانی ای ميان بسر داد نوا پيان بل. آیا هوالتان می دم بخرابتر لوقین و بغضاتان. ایش آگری دو زخه ک خداي جورب بالني داو بوانی کبی باورن پی. أيكا سرن دامو تارنو سي خرابها يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا دبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب اي خالشينا نمونيك هنرا وتواساك جي بو بكرن براسي وانيك هانا او هاواريان لي داكن لجاتي خدا هرجيز ناتوان انتا كميشك دروز بكن هرچنده بو اوكار كوب بنو و يارمتي يكتريش بدنو اگر مي شكشتي چان لي بفرنيد ناتوان لي بس نو داوا كارو داواليكراو هر دو چان لاوازو به ده صلات ما قدر الله حق قدره ان الله لا قوي عزيز او نوكوبيس قدري خدايان بچاشي نزاني ريزي پروردگاريان بتواوي نگرد لكات يگدا براستي خدا زور به زو بتوانو بالا دستا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير هر خدا بويسي خوي لفريشتكانو لخلچيش فرستادة حل دبجيريد براستي خدا بي سرو بينايا چاك دزانة چه حل دبجيريد بو گياندني پيامكي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. خدا أجايب ويكلا بيشيان والرودا عين دودها تدار هم هم بولاي خدا دبريت يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أيوكسان إيمانوباورتانهناوا كورنوشو سجدا برنو نيجكانتان بجوانيبكنو پروردگارتان بپرستن لهم مباردو خگداو تادتوانن چاكو چاكاكاري انجمبدن بو اوي سرفرازو سرکوتوبن واجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج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 أرواها بردوان بن لخبات و جهاد و حولو كوشش لپناوي خدا ده بوشيوهي كاشایستهيتي لبرخاطر اوبيت اوزاتا بو اوحالي بجاردونو لآينو برنامه كيدا هيد جوارشتش نارواو قرسو گراني لسردان ناون كنتوان انجام بدن جاءن برنامهيا روشوينو برنامه ابراهيمي باواتانا كاپیشتر هر خداي گورا ناوي ناون مسلمانو لم قرآنش ده مسلمان ناوي بردون تا فيغمبر ببتش شايت بسر تانوا كا خداي پير را قياندونو ايوش بغياندني أو فياما ببنش شايت بسر خلچيوا كواتا نيجا كانتان بساچي انجام بدنو زكاتي جلمالو سامانو زانستيو هستان در بکنو پشت بخدا ببستن چون كهر او ذاتا يا رو يا ور تانا جادل نيابن كه دريشي تند يارمتي داريچي تاكو تنده پشتو پنايچي بهزو بنرخه